Bismillahirrahmanirrahim Tawasimim Tلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفس كألا يكونوا مؤمنين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 وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتكون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون 124. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون 125. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 126. فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل قال الم نوربك هنا وليده ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين قال فعلتها اذا وانا من 124. ففررت منكم لما خفتكم فواب لي ربي حكما مِنَ من المرسلين 125. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل.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 فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا الغالبين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 118. حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 119. موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون 110. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين 117. رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون 118. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قال ل ضَيد إِ إِلَ رَبِّنَ مُ قَلبُون إِ نَنتُمَعأَ يَأْفِرَ للَنا رَبّناَا خطايانَ أَنْ, ربنا أن كُ أَوْوَلَ المُؤْمنين وَأَو حَينَ إِلَ الأسرى أن بعباده إنكم متابعون فأرسل في الرعن في المدائن حاشرين إنها أولى إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغا وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين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 114. بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 115. وأزلفنا ثم الآخرين 116. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية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 Söylerler. هل Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. Söylerler. 112. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين 113. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين 115. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين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 وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَمَلٌ وَلَا نُبُوٌّ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ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 قال وما علمي بما كانوا يعملون 125. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين 127. إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين 126. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين 128. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 124. وزروع ونخل طلعها هضيم 125. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 126. فاتقوا الله وأطيعون 127. ولا تطيعوا أمر المسرفين 128. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين ما انت الا بشر مثلنا فاتئ بايه ان كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 125. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 126. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية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 119. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 110. أتأتون الذكران من العالمين 111. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين 110. قال إني لعملكم من القادين 111. رب نجي وأهلي بما يعملون 112. فنجيناه وأهله أجمعين إلا في الغابرين 126. ثم دمرنا الآخرين 127. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 128. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 129. ربك لهو العزيز الرحيم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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخترين وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخس الناس شيئا عهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين والتق الذي خلقكم والجبل تالأولين قالوا انما انت من المسحلين وما انت الا بشرا مثلنا وان ظننت لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قال ربي 119. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم 110. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 111. وإن ربك لهو العزيز الرحيم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 122. أفبعذابنا يستعجلون 123. أفرأيت إن متعناهم سنين 124. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون 125. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما كنا من قرية إلا لها منذرون ذكر و ما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم و ما يستطيعون انهم على السمع لمعزولون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 وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون